تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الخفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا وازرة وزر أخرى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 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرُدَ عَرَبَهُ مُنِيبًا إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا قَوَالَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ ثُمَّ إِذَا قَوَالَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ قابل وجعل لله ان ليضل عن سبيله قلت متع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار ام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 الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ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 الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني تكش عر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله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 يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيهِمْ أَجْرًا بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُقَوِّفُهُ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ حَكِيمٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُم من خلق السماوات والأرض لا يقول الله قل أفرائت ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هلنك شفاة ضره أو أرادني برحمه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 قُلِ اللَّهُمَّ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعه ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون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 فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا منها أولئك سيُبوهم أبوه بمعجزين أو لم يعلم أن الله يبسّط الرزق لما يشاء ويقدر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 وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ قَوْمُ الْعَذَابِ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَنْتَ قُولَنَا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 لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُهُوهُمْ مُسْوَدَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ تَقَوَّبِ مَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ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 له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخافرون قل أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون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 وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حق قد كلمة العذاب على الكافرين كيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس متوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم صبتم فادخلوها خالدين